بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا انه الله سميع عليم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 رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وَأَجْرٌ عظيم إِنَّ الذين ينادونك من وراء الحجرات أَكْثَرُهُمْ لا يعقلون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 رقم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزون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 وذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير